هذا يقول هل يصح أن يقول أن يقال دعاء الخروج من المنزل عند الخروج من الفندق بالنسبة للمسافر العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الدعاء مشروع في حق كل من خرج من المنزل سواء خرجت من منزلك الذي هو بيتك الأصلي أو خرجت من منزلك الذي هو سكن استاجرته لفتره مؤقته ليوم أو يومين بل اعم من ذلك قال العلماء في كتب الشرح في كتب الشروحات اذا خرجت من منزلك الذي نزلت في الطريق منزل نزلت في الطريق نزلت في الطريق في الصحراء نمت تناولت الطعام وجلست وبت فيه ثم خرجت منه خرجت من غادرته من شرح الحديث من قال انه يسرع لك أن تقول ذلك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله فليس هو خاص في المنزل الذي يملكه الإنسان ليس خاصا بالمنزل الذي يملكه الإنسان وليس خاصا بالمنزل المستاجر من مدة طويلة بل فندق أو شقة لأيام أو للحظات أو بدت عند زميل لك وخرج كل هذا يشرع لك أن تقول بعد عند خروجك من هذا الدعاء هل يقول هذا هل تقدم الرجل اليمنى أو اليسرى عند دخول البيت أو الخروج منه وهل, هذا وهل هناك اثر يدل على ذلك فيما يتعلق بتقديم الرجل اليمنى عند الدخول فهذا مشروع في دخولك للمسجد كما سيأتي معنا وتقديمك لليسرى عند خروجك منه، فهذا فيما يتعلق بدخول المسجد والخروج منه، وأيضا ذكر العلم فيما يتعلق بدخول بيت الخلاء تقدم الرجل اليسرى والخروج منها تقدم الرجل اليمنى هذا يقول هناك من يتعمد هناك من يتعمد ترك التسمية أول الطعام ويسمي في آخر الطعام ليعذب الشيطان بالقي بزعمه فأنتم السؤال هذا يقول هناك من يتعمد ترك التسمية أول الطعام ويسمي في آخر الطعام ليعذب بذلك الشيطان بالقي بزعمه فيسأل السؤال يقول أيهما أفضل تقديمه أيهما يفضل تقديمه عقب هذا السؤال آخر على كل حال السؤال اصلا مبني على الحديث الضعيف ثم لو صح الحديث فهذا الفقه فقه فاسد حتى لو صح الحديث الحديث ضعيف كما عرضنا وكما نبه العلماء على ضعفه ولكن حتى لو صح الحديث فهذا فقه فاسد لأن مبني على يعني فتح الباب للشيطان ليشاركه ليشاركه في طعامه من أوله إلى قرب نهايته هذا الرضا بالمشاركة بحد ذاته سيء من سوء الفقه يعني لو نسي فهو معذور لنسيانه أما أن يكون يستحضر التسمية ثم يتركها وهو بزعمه تاركها ليأذن للشيطان بالمشاركة هذا من سوء الفهم هذا من سوء الفهم فمن الذي يرضى للشيطان أن يشاركه في طعامه ولو في لقمة واحدة حتى وإن كان سيلفظها فهذا من سوء الفهم وهو مبني يعني مع سوء الفهم هو مبني على حديث عرفنا انه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول هل يقول المسلم ذكر دخول المنزل في كل بيت او في بيته هذا سبق الجواب عليه يقول العدول عن لفظ السلام إلى قول حياكم الله هل يسرع للمسلم وما معناه العدول عن السلام لا يجوز والإسلام هو تحيه اهل الإسلام ولا تستبدل بأي تحيه وقد قال عليه الصلاة والسلام من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه فالتحية التي هي تعيية اهل الإسلام السلام وعرفنا الخيرات المترتبة على السلام من كونه بركة وصاحبه ضامن على الله إلى غير ذلك من الخيرات الوالدة والفضائل الوالدة فيما يتعلق بالسلام في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل وقفنا في القرآن على قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحيه من عند الله ما صفتها مباركة طيبة فمن الذي يعدل عن هذا المبارك الطيب إلى غيره أي كان ومهما كان فالسنة والمشروع هو السلام و ولا يستعاض عنه بغيره ولا يستبدل بغيره لكن إذا سلم إذا القى السلام قال السلام عليكم أو قال السلام عليكم ورحمة الله أو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له بعد ذلك أن يرحب أو يحيي أن يقول حياكم الله أو اهلا وسهلا أو مرحبا ومثل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في الصحيحين لما جاء وفد عبد القيس الى النبي عليه الصلاة والسلام قال مرحبا بالقوم وقال ابنتي فاطم مرحبا, ب... مرحبا فاطمة فالترحيب طيب والعبارات و... التي تؤنس القادم طيبة ولكن لا يبدأ بها ولا يكتفى بها بل تكون بعد السلام هذا يقول أنا أحفظ مجموعة من أذكار طرفي النهار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأرددها يوميا على نفس النسق فقيل لي إن أتيانك بها يوميا على هذا الوجه بدعة وعليك أن تنوع فيها بحيث يوم تقول هذا ويوم تقول هذا هذا غير صحيح يعني هذا الذي قال لك هذا الكلام كلامه غير صحيح واتيانك بها على نسق واحد لا بأس به على سبيل الضبط لها وألا تفوت شيئا منها فإذا حفظت على ترتيب واحد وصرت تواضب عليها وتأتي بها كل يوم بحيث لا يفوتك شيئا منها فهذا لا بأس به وإذا جئت بهذا اليوم ب ب ب بذكر وفي اليوم القادم قدمت بعضه عليه فلا بأس بذلك لا بأس بذلك لكن إذا كان التقديم والتأخير الذي يكون مع الأيام يسبب أن تفوت أذكاراً أو جملة من الأذكار فأنت كونك تأتي بها على ترتيب معين بحيث تضبط هذه الأذكار ولا يفوتك شيء منها فهذا أمر فيه خير وفيه فائدة ومن خطأك فيه لا أرى أنه مصيبا هذا يقول توفي أبي وأريد أن أعتمر عنه وأنا لم أعتمر بعد فماذا أفعل الجواب أنك يجوز لك أن تعتمر عن أبيك إذا اعتمرت عن نفسك إذا اعتمرت عن نفسك يجوز أن تعتمر عن أبيك والعلماء يقولون رحمهم الله أن ليس للإنسان ان يخرج من مكة معتمرا ولكن يدخلها معتمرا فأنت في هذه السفرة تعتمر عن نفسك وإن لك دخول آخر إلى مكة مثل لو جئت للمدينة لحاجه وذهبت إلى مكة فاعتمر عن والدك وإلا الأولى بك أن تبقى وقتك في مكة تطوف وتدعو الله عز وجل وتستغفر لوالديك وللمسلمين والمسلمات هذا يقول امرأة كبيرة اعتمرت منذ يومين إلا أنها لم تسعى إلا أنها لم تكمل سعيها بقي عليها أربعة أشواط شق عليها ذلك فما الذي يجب عليها مع أنها اشترطت في احرامها اشتراطها في احرامها ما يفيدها في ترك ما تركته من أعمال العمره بل من أركان العمره لأن السائركم من أركان العمره سبعة أشواط فهذا الاشتراك لا يفيدها وكونها تعبت لا يعفيها من الترك يعني كان بإمكانها أن تستريح حتى تنشط وتكمل أو تطلب أن تحمل على عربه من العربات ويكمل وعلى كل حال هي الآن باقية على إحرامها هي الآن باقية على إحرامها ولم يحصل لها تحلل لا تزال محرمة وبقي عليها هذه الأشواط الأربعة هذا يقول هل لي أن أقصر الصلاة علما أنني أعمل في مكان لمدة شهر ومكان لمدة شهر بشهر ومكان العمل يبعد عن مقر الإقامة 600 كيلو متر إذا كنت تقيم في هذا المكان مدة شهر فإن حكمك فيه حكم المقيم تصلي الصلاة تامة لا تقصر ولا تجمع. هذا والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين